حلب اليمين الخيول سريو في بيت العدو من جحر تب ما حلب اليمين الخيول سريو في بيت العدو من جحر تب ما حلب اليمين الوطني انطلع في جبع عدونا Halbe lymen, het is een heerlijk. Door mijn nu, Ja, نحيدا فينو إن في حلب اليمين عدون يا طال يا يا مم مم وحيد خالد خالد النور. حلب اليمين الخيول سري في بيت العدو من يحر تب حلب اليمين اندرني حال الموت يامين داير النوم وجع الغداد رب العباد حالا منه حلب اليمين حدونا عندنا كل الدمين حار النوم داري على البخار اتبرى حالا منه حلب اليمين هي تخيو في بيت العدو يا من هو الحاش اللي في الهج <تصفيق> عليك نحن حلب الخيول سيره في بيت العدو بجحر تب ما حلب اليمين Hij heeft geen in zijn in de in de hoek, in de kruid in de hoek, in de in de in in de in in in in